الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا في شرح كتاب روضة الناظر الموفق عليه رحمة الله وكنا قد شرعنا في فصل للشروط المعتبرة في الراوي ذكر فيما يعتبر في الراوي من الشروط ذكر أربعة الإسلام وتكلم عنه ثم التكليف وهذا الذي وقفنا عنده وبعده العدالة والضبط تفضل يا شيخ اقرا التكليف بسم الله الرحمن الرحيم عرف الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له والثاني التكليف فلا يقبل فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق بكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به. طيب هذا الأول. قال التكليف وبين أن التكليف يخرج الصبي والمجنون. والتكليف هو مكون من أمرين: البلوغ والعقل. البلوغ والعقل. فالمكلف والبالغ العاقل. فالتكليف يخرج الصبي ويخرج المجنون لعدم تكليفهما علل ذلك لماذا خرج الصبي والمجنون؟ قال أولًا يعني الدليل أول لأنه لا يعرف الله ولا يخاف الله ولا يلحق الإثم فلا يوثق بخبره بل إن الفاسق يوثق بخبر الفاسق أكثر من عدم المكلف لأن الفاسق مكلف ويعرف الله ويخاف الله. ويتعلق الإثم به بأفعاله عكس الصبي هذا الأول والثاني ولأنه لأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار يعني لو أقر على نفسه هذا الصبي أو المجنون لا يقبل فكيف يقبل خبره في غيره نعم ففيما, ففيما يخبر به عن غيره أو طيب انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما سمعه الصبي صغيرا يعني قبل التكليف ورواه بعد التكليف نقبل هذا ولا لا نعم سنقبل هذا طيب هل هذا يصدق في المجنون أيضا لو سمع مجنون ثم عقل ثم بعد ما عقل حدث لا ما يقول طيب تفضل قال مسألة أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لماذا؟ ليش قبلنا؟ لأن العبرة بالتلا بالتحمل ولا بالأداء؟ بالأداء طيب لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه كيف ما في خلل في سماعه؟ كان صغير نقول نعم لكن لما بلغ وأدى وهو كبير معناه لم يؤدي إلا ما أتقنه صغير ما يتذكره ويعرفه لذلك المجنون ما يصبح طيب من الأدلة على صحة هذه المسألة تفضل ولذلك, ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير هؤلاء و... ستة ونظرائهم رضي الله عنهم ايه كل هؤلاء من صغار الصحابة ايه طيب وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع طيب يعني إيش على ذلك درج السلف في قبول سماعه الصغير إذا روى بعد البلوغ وكانوا يحضرون الصبيان مجالس السماع ليش يحضرونهم مجالس السماع كي يؤدوا بعد البلو ولو كان هذا التحمل ليس له قيمة لا يعتبر ما كان أحضرهم طيب الأمر الثاني قال وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ كيف يقول إذا كان شهادة الصغير إذا أدى الشهادة بعد البلو تقبل فالرواية أولى أكتب عندها فالرواية أولى بالقبول من الشهادة لأنه حتى الصغير إذا شاهد كبيرا فيما تحمله صغيرا صحت الشهادة لأ نعم صحت انتقل إلى الثالث وهو الضبط قال والثالث الضبط فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه يعني على الوجه الصحيح لم تحصل ثقة بقوله إذن الضبط ما هو الضبط؟ الضبط يعني الحفظ سواء كان حفظ صدر أو حفظ كتاب وطبعا شوفوا مسائل السنة في كتب الوصول ليست وافية هي تدرس بتوسع في كتب المصطلح وهم أهل هذا الفن هم أصحاب التخصص وكثير مما يذكره الوصول ليس صحيحا على قواعد أهل الحديث إذن الضبط هو الحفظ تفضل الرابع, الرابع العدالة العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق نعم هذا الدليل الأول الدليل الثاني ولأن نعم و... ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزع يزعه عن الكذب يزعه عن الكذب يعني يكفه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله إذا الشرط الرابع العدالة والعدالة ما هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والعدل لابد أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون سالما من أسباب الفسق ومن خوارم المرؤة عند المحدثين انتقل الآن إلى مسألة الآن الشروط المعتبره في الراوي أربعة شروط ما هي الإسلام التكليف العدالة الضبط هو ذكر الضبط ثم العدالة هذه الأربعة طيب. إذا جاهنا شيئا من هذه الشروط عندما نقول هذه الشروط يصير الواجب توفرها ولا الواجب ها الله يثبت انتفاءها لا الشرط لابد من توفره شرط وجوده يعني لابد من وجود العدالة والضبط والتكليف والإسلام طيب إذا جهنا في الراوي شيئا من هذه الأربعة فأمتشان يجهنا يعني ما عرفنا إسلامه وتكليفه ولكن وضبطه ولكن جهنا عدالته هذا واحد فنقبله ولا ما نقبله طيب إذا عرفنا الأربعة إلا الضبط نقبله ولا ما نقبل الجواب ما راح نقبل جهن الإسلام ما نقبل جهن التكليف ما نقبل واضح هذا إلا أن هناك مسألة واحدة اختلفوا فيها ما هي مسألة العدالة يعني القول الأول ولا يقبل خبر مجهول الحالي في هذه الشروط فهمتوا إيش يعني مجهول الحال في هذه الشروط ما يتكلم أنا مجهول الحال اللي هو لا ت... لا يعرف بجرح ولا تعديل لا لا مش مجهول الحال يعني في العدالة وإنما المقصود في هذه الشروط قال في هذه الشروط يعني أكتب عندها في إحدى هذه الشروط نعم في هذه الشروط في أحد الروايتين على رواية يعني وهو مذهب الشافعي. إذا الرواية الأولى أنه إذا جهل شيء من هذه الأربعة لا يقبل لأن هذه الشروط لابد من توفرها، لابد من توفر الإسلام، توفر التكليف، توفر الضبط، وتوفر العدالة. واضح هذا. فإن علمنا قطعا انتفاء واحد من هذه الأربعة لا نقبل روايته. وإن جهنا توفر واحد من هذه الأربع لا نقبل فإبطاء شيء عند جهنا مش أنه كافر ولا فاسق ولا غير ضابط ولا غير ولا مجنون ولا ما تيقننا شيء من هذا لكن جهنا توفر شرط من هذا الشروط كلام واضح فلا نقبل القول الثاني والرواية الثانية يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط يعني مجهول الحال في العدالة خاصة لا يعرف عادل هو أولا لا فهل نقول نغتفر إذا جهنا العدالة وجهنا العدالة إيش قابلها عرفنا العدالة عدالة إيش قابلها جهنا العدالة يقابلها عرفنا العدالة أو عرفنا الفسق تأكدنا من الفسق لا ما هو ما نتكلم لا على هذا ولا على إذا عرفنا العدالة هذا مقبول خلاص بالاتفاق وإذا عرفنا الفسق فهذا مردود بالاتفاق هو كلامنا في ماذا جهلة العدالة هل هي موجودة غير موجودة على القول الأول لا لا يقبل مجهول الحال في العدالة قالوا الرواية الثانية أنه يقبل النساء واضحة أدلة أيوة أدلة الرواية الثانية قال ووجهه أربعة أدلة وجه من القول الثاني الروايه الثانية أن مجهول العدالة في الحال أو مجهول الحال في العدالة مقبول وجه أربعة أدلة الدليل الأول أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه الإسلام طيب أو لم يعرف منه إلا الإسلام حسن عليكم ولم يعرف منه إلا الإسلام, إلا الإسلام. يعني ما يعرف العدالة يبغى يقول ما يعرف عنه العدالة طيب إيش الجواب على هذا ولا نتركه الى ان نصل إليه لأنه لما نصل إليه رح نكون نسيناه ها؟ طيب الثاني الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق طيب اسمعوا تبغون نقرأ الرد ولا لا تعرفوا فين اذهب إلى قوله أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي وجدتم هذا هذا هو الرد على, هذه على الأول طيب ما هو الرد قال أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول إيه الاعرابي إيه فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان مجهولا يعني يمنعون أن كان مجهول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم و يقولوا لا هذا ما هو أكيد إنه قد يكون معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم إما بخبر وصلاة للنبي عنه او تزكيه من شخص أو أنه وحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم طيب اقرأ الثاني بعدين نرجع نقرا الجواب أيها وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال نرجع لورا إذن نقرأ ناس ها الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق هذا الدليل الثاني كل هذا دليل على مسألة مجهول الحال في العدالة مقبول فكانوا يقبلون رواية العراب يقصدهم مجهولون عنهم والعبيد والنساء لمعرفتهم بعدالتهم ولا لعدم معرفتهم بالفسق لعدم معرفتهم بالفسق ما هو الجواب على هذا قال وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم وحيث جهلوا ردوا الجواب هذا إنهم لا ما كانوا يقبلون العراب والنساء وكذا لا يقبلونه يقبلون خبره إذا ثبت عندهم إذا ثبتت عدالته عنده جواب ثاني في نفس المسألة جواب ثاني أن, الصح... أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع, لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم يعني الجواب الثاني ما هو يقول إنه إذا كان قبل أعرابي والصحابة كانوا يقبلون كلام من لم يعرف بفسق لأن هذه الطبقة طبقة صحابة والصحابة عدون هذا الجواب اللي يريد أن يقول طيب الدليل الثالث على ماذا على القبول على قبول مجهول العدالة طيب قال الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد تقبلونه لا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام طيب وروى روى رواية أو شاهد في الشاهد تقبلونه صح تفضل فإن قلتم لا تقبل بعيد. فبعيد نعم ما تقولون هذا ولا ولا وصايا وإن قلتم تقبل, وإن قلتم تقبل فما فلا مستند لذلك إلا إسلامه طيب مع عدم ظهور الفسق منه نعم. فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته فهمت عليا يعني يقول هذا مجهول حدالة مثل الذي أسلم الآن وزيادة وقت بس هذا أسلم قبل سنوات والذي أسلم حديثا ما عنده فترة زمنية فليش قبلت ذاك الذي أسلم حديثا وما قبلت الذي أسلم قديما فهمت المسألة طيب ما هو الجواب سيجيب عن ذلك تفضل قال وأما, وأما الحديث العهد بالإسلام نعم فلا يسلم قبول قوله يقول مو صحيح اننا نقبل قوله مطلقا طيب بل لانه يعني بمعنى نلابد من معرفة عدالته الى اسلم نتأكد انه هو حسن اسلام انه لا يكذب ما باقي عنده من بقايا الجاهلية بعدين نقبل خبره طيب قال لانه لانه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه نعم هذا واحد ثم ان سلمنا وإن سلمنا قبول روايته نعم فلذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام طيب وشتان ايوه طيب يريد أن يقول من أسلم حديثا غير من أسلم قتيبا فالذي أسلم حديثا يكون إيمانه أغزر وأعمق وخوفه من الله أقوى وهكذا قال وشتان وشتان بين من هو في طراوة البداية بداية الدخول في الدين وبين وبين من نشأ عليه بطول الألفة والألفة ومن نشأ عليه على الإسلام لطول الألفة وهذا نلاحظه الإنسان في أول تدينه غير بعد فترة يعني في أول التدين يكون, يكون رجل صالح يخاف الله يحرص على الحسنات ولو كانت قليلة ويحذر من السيئات ولو كانت صغائر وكذا بعدين مع مرور الوقت ألف فيصبح عنده شيء من التساهل صح وإذا طال كمان أكثر وأكثر أحيانا يستخدم الدين في الوصول إلى مآربه فاضح سير الدين مطيح للشهوات ولل... وللملذات طيب كمل قال إيه فإن قيل فإن قيل إيه إذا كانت ال... إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن اللي هو العدالة لأمر باطن إيش هو الباطن خوف الله وهذا خفي ويستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف الإيمان يعني الإسلام فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به دائما نكتفي بالإسلام خلاص وليس كما ذكرتم لابد من التأكد أنه ترك الكذب وكذا بماذا نجيب على هذا الإيراد قال قلنا ايوه المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم يا رطي فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا هذا, هذا كلام قبل 620 الججرة طيب يقول لا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا وش هو اللي عرفناه يقينا كثرة الفساق طيب طبعا هذا ما هو طعن في الإسلام كثرة الفساق هذه طبيعة البشرية ثم ان الإسلام بالعكس هذه ميزة للإسلام لأن هؤلاء الفساق لولا الاسلام الإسلام لكانوا ماذا <تصفيق> لكانوا العياذ بالله أشدوا أشدوا كفرا ونفاقا وإجراما وبعدا عن الله لكن هذه طبيعة البشر وهذه طبيعة الطبيعة الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى الله ما خلق الناس كي يكونوا ملائكة فإنما في دار ابتلاة واختبار نسأل الله أن ينجينا طيب ثم ما زال ما انتهى من الجواب ثم ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات يعني اكتفي به يعني مجرد الإسلام في وفي شهادات هذا جوابنا الآن يعني نقول لهم لا ما يكفي ظاهر الإسلام فقط ولذلك نقول لهم هل اكتفي ببالإسلام مجرده في شهادات العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلمتموه شهادات العقوب... شهادة العقوبات فهمين شان شهادة العقوبات يعني الشاهد في الحدود وشاهد الأصل كيف شاهد الاصل هذه مسألة اظنها مرت قبل قليل بس احنا عشان تجاوزنا ما جيناها شاهد الاصل اللي هو في مسألة تحمل الشهادة على الشهادة تعرفون الشهادة على الشهادة مرت عليكم اشهد ان نعيش الشاهد الشاهد ما يستطيع يجي للقاضي فيحمل الشهادة لرجل اخر ما يستطيع لكبره لمرضه لعذر يعني فيحمل الشهادة لشخص آخر يشهد على شهادتي، فيقول اشهد أني شهدت بكذا وكذا فيذهب ويشهد، هذه سموه الشهادة على الشهادة تجوز بشروط وضوابط إذا أن يتعذر الحضور الأصل وأن يسرعيه الأصل يعني ما ينفع واحد يشهد على شهادة شخص يقول نعم نعم أنا سمعته في مجلس كذا يعترف ما ينفع أو يشهد لا لا لا لازم يحملك الشهادة لأنه ممكن يكون في مجلس كذا قال كلاما وهو باطل أو, أو نقضه أو وجد بعد ذلك ما يبطل لازم يحملك الشهادة الشاهد شاهد الاصل. إذا ذهب شاهد الاصل. إلى القاضي وشاهد عنده القاضي يقبل شهادته نعم بشرط عدالته عدالة من شاهد الاصل وشاهد الفرع يطلب شهادة الاثنين ما يكتفي بشهادة يقول وحال المفتي المفتي لكي تقبل منه الفتوى لازم يكون ثقة وعدل طيب ارجع الى الرابع احنا نقرأ بطريقة غريبة نقرأ الدليل ونقرأ الرد عليه طيب وهذا اسهل في الفهم لكن اخشى انه يلخبطكم في التنقل الرابع ايه الدليل الرابع لا تنسى الدليل الرابع على ماذا على قبولي رواية مجهول الحال كمل في العدالة الرابع إيه؟ أنه لو أخبر ببطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الاتمام به. به واضح هذا يقول أنت إذا جاءك شخص وأخبرك أن الماء طهور ولا نجس ولا قال أنا متوضع تقبل هذا منه ولا ما تقبل لو تقول لحظة لحظة أول شيء يجيب مزكين يزكوك أنت ما تفعل هذا طيب صلى تأتن به ولا لا تصلي وراه ولا لا نعم فيقول هذا دليل على قبولي مجهول للعدالة طيب مجهول للحال في العدالة طيب ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه هو. تصدقه ولا ما تصدقه تشتريها منه ولا ما تشتريها تشتريها تملكها طيب يمكن كاذب وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطن للجاري اللي اشتريتها فهمت المسألة طيب ايش الجواب على هذا الدليل قال واما قول العاقد واما قول العاقد فهو مقبول رخصة, مع, رخصة, مع, رخصة مع, مع ظهور, ظهور فسقه, فسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات يقول هذا احنا نقبل خبره حتى لو كان ظاهر الفسق وقال أنا متوضي وقال أنا كذا نقبل هذا طيب لماذا لمسيس الحاجة لشدة الحاجة لق في المعاملات أما الخبر عن نجاسة الماء إيوه وإيش وقلته كيف قلته يعني يعني دون القلتين مثلا فلا نسلمه يعني ما تقبله إلا إذا تأكدت إنه هو موثوق يعني إلا لابد من الثبوت العدالة أو سكون النفس إلى صدقه طيب يعني هذا أمر أمر ثاني يمكن أن نجيب نقول جماعة في فرق بين أنه أخبر عن الماء ولا أخبر هذا الجارية له أو كذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شرفه وأكبر خطره لما يترتب عليها من إثبات شريعة إثبات حكم شرع طيب نعود مرة ثانية إلى إلى حيث وقفنا فين وقفنا قال حتى ينبني على ذلك حل الوط. ثم انتقل إلى أدلة الرواية الأولى وهي عدم القبول قال ووجه الرواية الأولى وهي عدم القبول خمسة أمور تفضل ما هي الخمسة الأمور قال أحدها <تصفيق> أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد رواية الفاسق. هذا الم المجمع عليه قبول رواية العدل ورد الفاسق. طيب. والمجهول ونحن في قبولنا أو في ردنا المجهول لأننا نعتمد على الإجماع. والمجهول والمجهول الحالي ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله هذا الدليل الأول الدليل الثاني قال والثاني والثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر الفسق أيه فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق يعني مثل لو أننا شكينا هل هو بالغ ولا غير بالغ نعتبر إيش غير بالغ لو شكينا كافر ولا مسلم ما راح نقبل خبره يقول كذلك شكينا عدل ولا غير عدل ليش تستثنوا العدالة هم استثنوها قلنا بالأدلة اللي ذكروها الأربعة لكن أجاب عليها المصنف كلها طيب الثالث دليل الثالث على قبول على رد عدم قبول خبر المجهول هذا أن شهادته, أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وقف واضح هذا لكن هذا ما راح يسلمون سيقولون نحن نمنع تعرفش يعني نمنع يعني ما نقبل نرد نحن نمنع قال وإن منعوا في المال يعني قالوا مو صحيح ن إحنا نقبل شهادته في الأموال قال وإن منعوا في المال فقبلوا شهادة يعني قبلوا شهادته فقد سلموا في العقوبات ما يقبلون شهادته في العقوبات فلا تقبل شهادته إذا نلحق بها الرواية فنلحق الرواية بالعقوبات مثل ما ت... مثل أنكم تردوها في العقوبات وتشترطون العدالة في العقوبات وإن تساهلتوا في الأموال فكذلك الرواية واضح هذا ثم قال وطريق الثقة يعني كأنه يعلل الآن يقول لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة ما هي سبب الثقة في الرواية والشهادة ما هو, ما هو الاستيثاق التوثق منه الاستيثاق منه وإن اختلف يعني الرواية والشهادة في بقية الشروط مثل العدد والحرية وكذا يقول العدالة والشهادة شيئا مختلفا لكن في شيء واحد يجمعهما متى تقبل شهادة الشاهد ومتى تقبل رواية الراوي الأصل في قبول هذه وهذه ما هو الثقة بقوله بس واضح. بعدين هناك شروط وأشياء وأحكام لحقت الشهادة ولم تلحق الرواية من عند الله سبحانه وتعالى هذه زائدة على مسألة الاستثاق يعني عدم قبول شهادة العبد عدم قبول شهادة المرأة في بعض المسائل عدم اشتراط العدد في الأحكام اشتراط العدد الرجلين أو أربعة أو كذا طيب يقول هذا الاختلاف لا يؤثر على الاصل الاصل في قبول الشهادة ما, ما هو الثقة بقوله فالرواية كذلك طيب الدليل الرابع على قبول ولا على رد على رد مجهول الحال طيب أن قال الرابع م. ان المقلد اذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد أيوة. لم يجوز تقليده واضح هذا؟ طيب بل بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسق لو لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده طيب شوف الفرق بين الأول والثاني في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد هذا ألف يعني إذا شك في في علمه إنه هل بلغ من العلم مرتبة الاجتهاد ما يجوز تقليده طيب وإذا شك في عدالته وفسقه لم يجوز تقليده يصير ايش نبني على هذا ايش قياس فنقيس ايضا الخبر نقول مثل ما ان المفتي اذا كان مجهول الحال ما نقبل فتوه فكذلك الرواية فكذا الخبر يعني قال واي فرق بين حكايته عن نفسه عن نفسه اجتهاده أن يحكي عن نفسه اجتهاده مشتهدو وبين حكايته عن خبرا عن غيره واضح الكلام كمل يا الخامس الدليل الخامس على ايش انا اؤكد على ايش تعرفون ليه لانه قرانا ادله ادله الذين يقبلون ثم الرد عليها الرد عليها ثم ادله الذين لا يقبلون رواية المجهول فحصل تداخل عشان كذا ننصح نصرح طيب كمل يا شيخ الخامس أيوة. انه لا تقبل شهاده الفرع ما لم يعين شاهد الاصل هذه المساله في الشهاده على الشهاده ما هي الشهاده على الشهاده قلناها قبل, قبل قليل يقول ما تقبل شهاده الفرع ما لم يعين شاهد الاصل لا بد يعين شاهد الاصل يكون شاهد الاصل ثقه وليش الفائده جاء شاهد الفرع اللي هو الشاهد على الشاهد يشهد بشهادة الأصل وكان الأصل كذب ما تصح شهادة الأصل فلن تصح شهادة الفرح قال فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا يعني ما يقبل الحاكم شهادة الفرح هذا حتى لو كان الأصل مجهول طيب فإن قالوا إن أجابوا فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم يجب التتبع فلما يجب التتبع فلما يجب, يجب فهمته كلم يعني يقول هو لا هو يسأل عن شاهد الأصل يمكن يطلع فاسق أو يعرف أنه فاسق نقول ليش يعرف فاسق ومدام عرف أنه مسلم خلاص أنتوا تقولوا أنه المسلم الإسلام كافي كل هذا يؤكد القول أنه مجهول الحال لا تقبل روايته طيب بعد ذلك وصلنا إلى كلام قرأناها الآن وأما قبول قول النبي, قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول العرب هذا قرأناها هذا الرد نعم. طيب انتهى الفصل الفصل الذي يليه قال أحسن الله عليكم ولا يشترط قال رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط في الرواية الآن سيذكر ماذا هو ذكر الشروط المعتبرة الآن سيذكر الشروط غير المعتبرة يعني الشروط التي لا نطلبها في الرائع ما هي مثل الذكورية ما هو شرط الرائع يكون ذكر ممكن أنثى البصر ما هو شرط قد يكون أعمى كونه فقيه ما هو شرط قد لا يكون فقيه فهمتوا المسألة العداوة والقرابة إذا روى العدو أو روى القريب كل هذا لا يعرف معرفة النسب قد يكون الراوي لا يعرف نسبه تقبلون وما تقبلون نقبله ليس شرط هذه خمسة أشياء ذكرها المصنف أنها ليست شرطا في قبول الرواية الآن يقرأها الخمسة هذه. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط في الرواية الذكورية هذا واحد فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنهم وغي وغيرها من النساء أيوه. الثاني ولا البصر هذا رقم اثنين فإن الصحابة, فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها نعم كأنهم غير مبصرين طيب الثالث الف... ولا, الف... ولا يشترط كون الراوي فقيها نعم. لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نعم وكان هذا دليل أن الفقه لا يشترط في الراب طيب وكانت الصحابة رضي الله عنهم تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا نعم ولا يردون خبره بحجة أنه غير فقيه طيب أكمل ما زالت ولا يقدحوا في الرواية العداوة والقرابة. هي هذا رقم أربعة. إيه. لأن حكمها حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. حكمها يعني الرواية عام لجميع الأمة وليس خاصا بشخص بحيث يؤثر فيه يؤثر فيه ذلك اللي هو العداوة أو القرابة بخلاف الشهادة. العداوة في الشهادة لو شاهد على عدوه هذه مظنة تحامل طيب لو شاهد لعدوه يقبل لو شاهد لقريبه هذه مظنة محاباة لو شاهد على قريبه زالت هذه المظنة فهمتوا؟ فكذلك في الرواية لو روى رواية مثلا في حق عدو الله نقبلها أو روى رواية في حق محب له قبل ذلك. طيب الشرط الخامس. ولا يشترط معرفة مم. نسب الراوي. نعم <تصفيق> <تصفيق> تفضل. فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولا أن لا يقدح. كيف؟ فين هذا؟ عندكم هذا الكلام؟ وإيش ولا عندكم؟ لا قال ولا يشترط معرفة نسب الراوي. أيوة. فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب. طيب. فالجهل بالنسب أولا لا يقدح؟ هي ساقطة. بس هي. فالجهل بالنسب أولا. علق عليها من فين جابها؟ ها؟ واللي سقطت عندنا هنا صح طيب اكمل يا شيخ على العموم هذه ما فيها زياده موجوده في نسخه الاثراء وفي نسخه النمله موجوده طيب مسألة ايه المساله الاخيره الان قال ولو ذكر ولو ذكر إيه؟ اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل طيب فهل نقبل لا يعني قال حدثني محمد محمد شيخ هذا محمد نظرنا في شيوخي وجدنا يروي عن شيخين كلاهما محمد الاول ثقه والثاني ضعيف واضح المساله متردد بين مجروح ومعدل نقبل ولا ما نقبل جاوبوني انتم ما تقبل تحتاطوا تقول احتمال يكون هذا ضعيف قال فلا يقبل حديثه المتردد كده عندكم ولا للتردد ها ايه مين عنده للتردد اي نسخة هذه اظن هي لا صح بس هو اظن عدلها بالسياق ما هو بال من نسخة ما جابها من نسخة ولا لا طيب فلا يقبل حديثه للتردد أو المتردد يعني الذي فيه هذا التردد طيب يا مشايخ هذا يسمى عند علماء الحديث له اسم خاص وش هو, هو نوع من أنواع الجهالة إيش يسمونه فين أهل الحديث يا أهل الحديث يا أهل الحديث إذا قلت يا أهل الحديث يعني ما عجبني كلامكم جوابكم ما أصبتم إيش يسمى ها؟ ايش قلت؟ يا سلام هو المهمل الجهالة عند المحدثين اربعة نوع اما مبهم ما ذكر الاسم اصلا او مجهول العين او مجهول حال او مهمل المهمل ما هو مجهول معروف لكنه متردد بين اثنين او ثلاثة او فالجهالة جاءت من حيث الاشتباه طيب يسمى المهمل طيب اكمل الشيخ فصل في التزكيه ولا خلاص دقيقه خلاص نقف هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا